واستبق الباب وقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُورِهِ وَأَلْفَيَتِهِ ذَهَلَتَ الْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَهِ يَرَى وَدَتْنِي عَنْ نَفْسِهِ 118. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين 119. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 110.